هي الدنيا نعيش فيها لتكون جسرا يوصلنا إلى أحد المصيرين اللذين لا حياد عنهما فإما إلى الجنة وإما إلى النار فلننطلق لتلك الربا ولنبادر إلى الدار التي يسعى إليها كل عاقل فطن مدرك أيقن أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر فسار ليوصل نفسه نحو السعادة فإلى تلك الربا إلى تلك الربا يا نفس سيري وحث الخاطو عن دنيا القشوري وسر يا قلب في درب المعاني وحلق في الفضاء كما الطيور إلى تلك الربايا نفس سيري وحث الخاطو عن دنيا القشور وسر يا قلب في درب المعاني وحلق في الفضاء كما الطيور ولا تاسف على نكران صاحب ولا تالم من الصمت المرير ولا تاسف على نكران صاحب ولا تالم من الصمت المرير لكم سافرت في الدنيا وحيدا قريبا في الحياه بلا سمير لكم سافرت في الدنيا وحيداً غريبا في الحياة بلا سمير وكم غنيت في ايكي بلا لحن وغنى السرب باللحن الشهيري وكم عانيت من ظلم اضطاد على غرض ومن بعض الفتور وكم غنيت في ايكي بلا لحن وغنى السرب باللحن الشهيري وكم عانيت من ظلم انتقاد على غرض ومن بعض الفتور فما بعت المبادئ للتباهي وما سمت الكرامة بالظهور وما يَوْمًا سعيت لغير حق ولا يوما كللت من المسير فما بعت المبادئ للتباهي وما سمت الكرامة بالظهور وما يوما سعيت لغير حق ولا يوما كنلت من المسير أنا يا صحب من أفنيت عمري أغني الحب من قلب الكبير نقاشت من الحروف على المعاني كما الثوب المطرز بالحرير أنا يا صحب من أفنيت عمري أغني الحب من قلب الكبير، نقاشت من الحروف على المعاني. كما الثوب المطرس بالحرير وألبست الغرام عفاف قلب تفانى في الرفيق من الشعور وألبست الغرام عفاف قلب تفانى في الرفيق من الشعور ترك رقب الوداد ففاض نهرا وغرد للوصال كما الطيور ترك رقب الوداد ففاض نهرا وغرد للوصال كما الطيور بشار ظل ظاهره التزاما وباطنه الرحيق من العبير وكم غنيت للأوطان شاري فكان القلب للعشق الأثير بشار ظل ظاهره التزاما وباطنه الرحيق من العبير وكم غنيت للأوطان Shari فكان القلب للعشق الأثير وهابت لها المشاعر والحنايا وصنت لها الكرامة في الضمير فلسطين التي في القلب قلب وفي عين الهوان بلا ثغور وهابت لها المشاعر والحنايا وصنت لها الكرامة في الضمير في لسطين التي في القلب قلب وفي عين الهوى نبلا تغوري تقاسمها القروض وظلم أهل وكل الظلم في تلك القصور فكنت وقد رجوت لها فداء. كساق الأرض في اليوم المطير تقاسمها القرود وظلم آهل وكل الظلم في تلك القصور فكنت وقد رجوت لها فداء يساق الارض في اليوم المطير وكنت اذا كتبت لها قريضا فتجاهله الكبير مع صغير وكنت اذا كتبت لها قريضا فتجاهله الكبير ما صغير فهل قد منت الدنيا بقوم يرون النصر في صخب الزئير فهل قد ظنتي الدنيا بقوم يرون النصر في صخب الزئير وهل جفت بحور الشعر حاتا يكاد الشعر لا يروي غدير وهل جفت بحور الشعر حاتا يكاد الشعر لا يروي غديري إليك بكل عزم الكون آسعى وفي كل الحنين إلى النفير إليك بكل عزم الكون آسعى في كل الحنين إِلَى النَّفِيرِ أفتدي بالروح آهلاً بحاد السيف والقلم الجسور فإني شاعر القدس المعنى وإني شاعر الأقصى السير لعلي افتدي بالروح آهلاً بحاد السيف والقلم الجسوري فإني شاعر, شاعر فاني شاعر القدس المعنى واني شاعر الاقصى الأسير فاني شاعر القدس المعنى واني شاعر الاقصى الأسير فاني شاعر القدس المعنى وَإِن شاعر الأسير فإني شاعر القدس المعنّى وإني شاعر الأسير شاعر شاعر الأسير